يا راحلين الى منن بقيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي سرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق اقلقني وصوت الحادي وحرمتم جفن المنام ببعدكم يا ساكنين المنحنا والوادي ويلوح لي ما بين زمزم والصفا عند المقام سمعت صوت منادي ويقول لي يا نائما جد السرى عرفات تجلو كل قلب صاد من نال من عرفات نظره ساعه نال السرور ونال كل مرادي تالله ما احلى المبيت علينا في ليل عيد ابرك الاعياد يا ربي انت وصلتهم صلني بهم فاذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام اهي لذاك الوادي صلى عليك الله يا علم الهدى ما سار ركب او ترنم محادي